وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله الأخلاق الفاضلة دور مهم في حياة المسلم سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمجتمع الذي هو يعيش فيه وذلك أنه بهذه الأخلاق يعيش حياة سعيدة ويؤثر بشكل إيجابي في باقي أفراد المجتمع ويصير إلى حياة أسعد وأنعم في دار الآخرة والإنسان بدون أخلاق يصبح في حقيقة الأمر عديم الخير والفائدة كثير الشر والضرر نسأل الله العافية ولذلك en de afdeling van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de afdeling van de il van de afdeling van de de de de de van de de de de de van de de de de صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاق ومن أعظم الاخلاق على الإطلاق خلق التواضع نعم هذا الخلق الذي لم يعد متداولا بيننا فصار الكل معجبا بنفسه ينظر إلى غيره نظرة استخفاف واحتقار يتعالى على الآخرين وكأنهم خدم عنده عبيد عنده ولذلك كان التواضع أيها الأحبة فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء ويحرمه من يشاء التواضع صفة من صفات عباد الرحمن المؤمنين كما قال الحق سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هونا بسكينه ووقار من غير استكبار وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه طوال حياتي فلقد كان خلقه القران كما قالت امنا عائشه رضي الله عنها فلم يترفع صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على أحد من أصحابه عملا بقوله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لأن المتكبر ايها الاحبه يرى نفسه وكأنه طائر يحلق في جو السماء والناس كلهم تحته فأمر الله عز وجل نبيه An Yuhfida Janaha wa anyunazilahu Lil Muqminin Alladina Hum Atbahu. Waqana min adat is Salaf Rahimahumullah. Annalwahida minhum Yajalu manhu wa akbaruminhu be metabati abi. Wamenhu wa asra ruminhu bi matabati ibni. Wamenhu wa misluhu bi matabati achim. Wahaqadah. تصلح أوضاع المجتمع كله أيها الأحبة ثم علم أيها المسلم أنك إذا تواضعت لله عز وجل رفعك الله سبحانه وتعالى هذا التواضع ليس بعيب وليس بنقص ابدا بل هو رفع أيها الأحبة من تواضع لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يرفعه الله عز وجل في هذه الدنيا عند الناس فيجعل له بتواضعه هذا في القلوب منزلة عظيمة ويرفعه الله عز وجل في الآخرة فيوفيه الجزاء الأوفى اللهم اجعلنا من أهل الجزاء الأوفى والرجوله لا تقاس بالشكل ولا تقاس بالقوة ولا تقاس بالضخامة ولكن تقاس بما في القلوب وتقاس بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وتقاس بالأخلاق التي يتحل بها الرجال هذه هي الرجولة وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات ومع ذلك كان قمة في التواضع يتواضع للمؤمنين ويواسي المستضعفين ويلاعب الأطفال الصغار ويداعب الزوجات ويكون في خدمة أهله ويتبسم في وجوه أصحابه وينام على الثرى على الأرض صلى الله عليه وسلم وكان يكره المدح وينهى عن إطرائه والإطراء هو الغلو والمبالغه في المدح فيقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله هكذا كان صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بهذا الخلق فعليه بالتواضع وروح التواضع أيها الأحبة أن يتواضع الإنسان للحق أن يتواضع الإنسان لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق أي رده ورفضه ألا يقبل الإنسان هذا الحق ولذلك كان من سمات عباد الرحمن السكينة والوقار والتواضع لأنهم ينقادون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويستسلمون له صلى الله عليه وسلم وليس كما يفعل البعض يتكبر على النصوص ويقدح فيها ويتهم الأدلة بأنها ناقصة وبأنها قاصرة وبأنها لا تصلح لهذا الوقت وبعضهم قد يعارض الأدلة قد يعارض كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بأهواء النفس فيؤخر الصلاة عن وقتها ولا يخرج الزكاة ويرتكب غير ذلك من الجرائم تبعا لما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء نسأل الله العافية نعم هذا هو حال بعض الناس فليتواضع الإنسان لهذه النصوص التي هي وحي من رب العالمين لا يدخلها الريب ولا يدخلها الشك ولا يدخلها الخطأ ومن شعر أيها الاحبه بشيء من الكبر من شعر بشيء من الغرور فيكفيه أن يتمعن في أصل وجوده من تراب ثم من نطفة خرجت من مخرج البول كما قال الحق سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره قال ابن حبان رحمة الله عليه وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة نطفة من ماء مهين لا شيء خلق من ماء مهين اتهد المهد ولا قاس حويجه قاس حويجه مباشرة كيف بدأ يمسحه مباشرة كي ما كي فكيف يتكبر هذا الإنسان كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود إلى جيفة قذرة ما هو آخر المطاف أيها الأحبة؟ الموت جيفة قذرة وهو بينهما أي بين خلقه وموته وهو بينهما يحمل في بطنه العذرة الغائط هذه هي حقيقة الإنسان فكيف يتكبر الإنسان؟ فاعرف قدرك أيها الإنسان فإنك كما قال الله عز وجل لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لا تستطيع أن تؤثر على الأرض بشدة وطعك ومشيتك أبدا ولن تبلغ بطولك وقامتك وهيئتك وشأنك touw de bergen de schaam ik had fatwa dag hij het in zijn fakem humu minka was أيها المسلم إذا أقبلت عليك الدنيا بزينتها وجمالها وأموالها ورونقها فلا تفرح بها وتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فالايام دول يوم لك ويوم عليك فكن دائما متواضعا في معاملتك مع الناس تذكر هذه السنة الكونية الأيام دول يوم لك ويوم عليك وتواضع مع الناس واخضع لإخوانك واخفض لهم جناحك لأنه ربما تقلبت بك الأيام فتصبح ذليلا حقيرا بعد أن كنت عزيزا وتفتقر بعد أن كنت غنيا ويعلو عليك من كنت تتكبر وتترفع عليه ثم تذكر أن الرفعة الحقيقية وأن القوة وأن العظمه في التواضع أيها الأحبة قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أرفع الناس قدراً من لا يعرف قدره واكثرهم فضلا من لا يعرف فضله وقال ابن المبارك رحمه الله عليه اذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه اذل من الكلب ولاكتساب هذا الخلق هذا الخلق النبوي لاكتساب هذا الخلق ايها الاحبه لا بد من تطهير هذه القلوب من الأمراض التي حلت بها من حسد وحقد وعجب وغرور ومن كان على تطهير قلبه من هذه الأمراض قادرا كان على غرس خلق التواضع في قلبه أقدر إذا استطاع الإنسان أن ينقي قلبه من هذه الامراض من الحقد والحسد اذا نجح في ذلك الهمه الله سبحانه وتعالى التواضع اللهم ارزقنا التواضع اللهم ارزقنا التواضع اللهم, اللهم طهرنا من الاخلاق الذميمه اللهم ارزقنا الاخلاق الحميده اللهم ارزقنا الاخلاق الحميده اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ولا تجعلنا من الضالين ولا المضلين اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طائعا إلا سددته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح